ما كان حديثا يفترى لك تصفي كل الذي بين يدي و تفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وتفصيل كل شيء بتل قومي